لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انني اقف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملاء من قومه ان في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكنني رسول من رب العالمين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 لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَسْتَقُمُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّ لَهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمْيِين وَإِلَى عَادٍ أَقَاهُمْ هُدًى قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ